بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندى مهربان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اننه هو السميع البصير با کو بیگردی بو او ذاتیک شوروی کرد با بنده خو لشو یکدا لمزگوتی بریزو پیروز و مکه بو مزگوتی الاقصی بیت المقدس کداورو بریمان پیروز فردار کرد و بو او هیند له بلگو نشان رونکان خومان نشان بدین براستی هر او بی سری بینایا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا وتوراة إشمان بخشيب موسى وأو توراة مان كرد هو الرنموني بو نوي إسرائيل بيما كزمكنه بشتوان خوتان من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا اين وي اوكسانيك لقل نوح لكشتيده هل مانغرتن وَقَضَيْنَا إِلَى بنديتشي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ وقضينا فِي بني مَرَّتَيْنِ في الكتاب لنتبسد في الارض مرتين ولا تعلم علوا كبيرا اسرائيل يكن مان اجاداد كردو حوال مان بيدن لناماكياندا كاسفين بخوا اي وخرا بكاريدكن لزوي وبيقومان برز دبن اوزال دبن بصرخالشي دا ببرز بونا وياشي گورا جودا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا زكاتة يكمين بلين لو دوانهات كبلين تان بيدراو Deinerin asertansan bende çiğuman, kekavani ders başandıne çi batinin lezengda, inza avana dagerin banaula teketan da, ve avoblan çi badihen rabu. Tüm radden alakumul kadrat عليهم ve amdeden kum, bi amwalı ve bannin ve jgalna kum Lapaşan zariçiter eva basaryan da zalda kine wa, wa darayiu kuri zor tampe da baxiin, wa laskuru nafertan lazari peşuzu terdakine. İn ahsan tum فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا اگر ايو تساكبكن او تساكبو وأجر وأگر بكن اواز زاكي هربو خوتانا زاكاتي باليني سزاو طوليدو ومهاد بو اوي پزارو خفت برخصر تانه و درکوي وبو اوي بسننا لزار يكم داتسون ناويوا وبو اوي ويران بكن ب ويران كندني چي گولا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنما للمكافرين حصيرا o medwa e pervardegar tan rahmtan pebkad agar bo la ihwa agar bo sertawan emaj dagarino bo sezadan tan وَدَزَخْ مَن كِرْبَبَندِي خَانَا وَبِيبَاوَرَان إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا دَرَاستي أَم قُرآن رينمونيدا كاتبوريباز وبناميك كراسترينو مجدجددات بوباورداراني ككردوتساكا كاندكن كبراستي قداشت غوريان بو هيا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما وبرستي اواني كباوريان يبروج دوائي سزايتي سخط من بو اماده بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان انسان وعجولا وادمين زوهاوار بوشرو خراپ دکات هر وكو داوا و نزاكردني بوخيرو چاكا و ادمي همي شهر پلكرا وجعلنا الليل و النهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية هارم بصيرة لتبتعوا فضلاً من ربكم لتبتعوا فضلاً من ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا شو رجما كرب دوني شانة إنذان شانه شو ما تاريخ كرد ياسرية وبلجوني شانه رجما رونا كرد بۆ ئەوەی بەشوێن ڕۆزی پەروەردگارتاندا بگەڕێن و بۆ ئەوەی ژمارەەی ساڵەکان و حسابی مانگ و بزانن و ئێمە هەموو شتێکمان بە ڕون في وَنُخْرِجُ له يوم القيامة كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وهمو مروا فيك لراجد وايدا كردوه خويمان كردو تملئ تكبد يانخرابا. ولراجد وايدا بوي دردهنن ناميك كبكرة ويهمو كردو كاني اقرأ بنفسك اليوم عليك حسيبا نا ما كتب روا أمره خود بس بحساب كر بصر خواته أمره هر خود محاسبه يخود بكاء. من اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروا زرته. وإذرا أخرى وما كنّا معذبين حتى نبعث رسولا هركس رينموني ورقرتبي او بيقمان رينموني كي هرسودي بوخويتي وهركس يجومرا بو بي او بيقمان كي هل تجي خويتي وهت كسيشي غناكار غناهي هيت كسيشي تر هالناغري ام هرجيز سزا يبندكان نادين أَتَأْتِيَ غَنَبَنَنَ نَرِينْبَايَن وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُرْفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ففسقوا فيها فحط عليها القول فدم مضناها تدميرا وكاتيب ماني بيدانيشتواني شارو ولاتي لنا ابو بين فرماند ددين بجورالي وكردويتاك بدولمان دخرا بكاروزور داركاني كتيوان ياخي دبنول فرمان ددسن جابر ياري سزادان بيوز دبي بودانيشتواني او شارانا ذا اوشاره نا ويران دكين به ويران کدنشی تاو من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا والزغلوله ملت مالنا وبله ترخان باش نوح فروردگارد بس بقناه بندکاني كآگادار بنایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا هر کس اكتنها جياني دنیای بوه لم دنیای دا زو پیددين اوی بمانه بو هر کس اكتن لە پاشان دۆ زەخمان بۆ سازداوە دەچێتە ناوی بەلۆمەکراوی و دەرکراوی لە میهرهبانی خوا و من أڕاداخرات ووسعها ساحها وه هو كان سعوم اوانا كردا او تيكوشان كي انور وها اولائي من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ده بخشين بهموان اواني كه هر دنيا ياندو اواني روجي دواي لم دنياي ده Beyguman Rozi'u bakşira'yı parwardigâret her jiz kadha kira'yı nabwa Unzur keif faddalna bağda'hum ala bağdı'n Walel akhira'tu akbaru darajatin wa akbaru tefzeyela Ay Muhammed sallallahu alayhi wasallam sallam. bıda tönle dünyada bawi hen deyciyan man dağı basar hen deyciyan وبيقمان بلكان لروج دوائيدا قورترا حروها باودان كانش قورترا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا أي آدمي لقال خواده فرستراوي اشتر ما فرستا دبيت لو مكراوي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 فلا تقول لهم أوف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما وحاجة الدرو أئسير من فرور الشيء لا نهل عليها ولأس repent فقط لهم فخصت الله تقل لهم لجونا و هذاء queremos سدع سود إلى زندك صلاح اسفح Vatyan mahkûr o peyân dahal meşâk e, balku teynner mu şirin yan le galdaba karbena. Vahfidlâm a jana hzl min al-râhmet ve Qurâb bir-râhmûm a kma rabb yani cürra. Bali koo b kemzânîn her çoğun ee awan minyam parvurda kirbimin Rabbukum a'lamu bima fi nüfusikum İn te salihin, salihine Fa inna hu kanalil awabin ghafura Parvurda gârtaan çak da zanye Bahar çi la dilu daruntaan da hayya Agar ee wa çak binu niyazi çakataan babay أو بأجومان أو لابوردية بوتوبكاران. وآتِ ذا القُبَّة حَقَّهُ والمسكين وبنَ السَّبيلِ ولا تُبَذِّرْ تَبْذِيرَ. وما في خزمان تبدأ، هرُوها ما في هجارُ رِبَارِيش. رويج إن رويج المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا براستي زياد روان دوست براي شيطان كانن شيطان اجبران بر ناز و نعمت کان پروردگاری هميشه صفلا و اما تعرضا عنه مبتغى رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا واجر ودجرا لو انا لبنداري ثاور بخشش وراضيك بويدلاله پروردگار تو او قصيدوان نرميان لقلدبك ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسورا ودست دمك كود بغدن الدا وكلا ووبر الله شيمك بتوابي تانبي تكسي چلومكراوي هيد بدست ونماو إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا براستي پر وردگارد رسخ روزي فراوان دكات بو هرکسي كبية ويو وطنجي دكات بو هرکسي بية ويو براستي أو هميشة ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ورولا كانت مكجا للترسي هجاري بينواي ايما روزي اباني شو اي براستي كشتني اوانهلو تاواني تشي ولا تقربوا الزنا إن... وَنَزِيجِ زِنَاش مَكَوْنَ وَبَرَاستي أَوْ كَرْدَوِيتشي زُور نَاشِرينو رِغَايَچي پيسو وَلَا تَقْتُلُنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من صور وكسج مكوجن كخوا كشتني ابي حرام قرطبه مغربهي تشراست وروى زهر كسج بنا حق واستملك راوي كجرا او دصلات مندا وبخا ونكي بسر بكوجكدا زابا خاونك زيادة روي هادلتولة سندندا سنك براستي أو خاواني يارمتي دراوة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ونزيج مالي هتيو مكونوا مقربة اكتريني شوا كبريتي لباراستن برهم هيناني أتاهتي وكذجاتكما لجيري والязاني وفاب كان ببلينو بيمان كان تن براستي خاون ببلينو بيمان برسيا لكرأوا وأوف الكيل إذا قلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة وكاتي كبيوان ذ كان بوخلشي بريكو بيشي Çeshan iş bu kan beterazıı rast, ama bu evet tağturu akamişib ولا Ve la taqfu ma lısalı k bhiy ilm. İnna samm ve albısr ve alfaada kılılılak kana anhu masulaa. Ve şuan işte mık ve kazan yarid derbareniya. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ومر بزوي دب كشخو شنا زيوة سنكبر توندت واني زويك كيد وندجيت شاخ كان لدريجدا كل ذلك كان سيء عند ربك همو أوي باسكرى خرابكان إلايه پر وردگارد نابجيو بيزراوا ذالك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلاها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أوي كباسكرى هنديك لو دانا حكمتك پر وردگارد نگي کردوا بود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 لفريشتكاني جدا كتاني بوخوي حلبجار دوا براستي ايووتيشي زور گورونا بزيدالين ولقد صرفنا في هذا القرآن لي وما يزيدهم إلا نفورا وسوين بخوابه ما مبستكان ما بطن زور هنا ولم قرآن دا بو اوي بير بكنا واموشگاري ورگرن بلام خواننا سان هر دور كوتنا ويان زياتر دبيت بوباس كرنا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل اگر لقل خواده پرستراواني تربوا بوايا وكأوي بت پرستان دلين أو كاتد جران بدوال رجاي قداب ولاي خاوني عرش كخدايا سبحانه تعالى مما يقولون علو الكبيرا تاكو <تصفيق> بجرد برز بلند أو لوي بترستان ديلندر بار إخوا زور بريسترا تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهم وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِدْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا استعيش <تصفيق> خوادكا هر حود آسمانكا نوزويو هرسي لنا بياندايا وهيش تيغنيكا سفاسي أو ستايشناكات بلام ايواتيناقا لتسبيحكايا براستي خواهاميشا بلا نكري لي برديا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَأَيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتَ الْقُرْآنَ دَخْوَانِ الْبَسَرِيَانَ دَادَنِينَ لَنِوَانِ تُوَأَانَ دَكْبَعَ وَرِيَانَ بَرَوَجِ الدُّوَائِنِيَ وَجَعَلنا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ظُلُمَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا بوأويل القرآن تي نجنو جواش يان كردكين تان بستان وهركاتي ناوي بالورد جارد دبي نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون. اي يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا اي متى قد زان نبوتي او ان جوادا grin كاتاجويدا الله عليه اوه تنهاش فيني piawe chi انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سرنز بداتسون اوانن موراي و وزورت بودين نو سرنزام غمرابون استرنات وان الريغاز بدو ازنوا وقالوا اذا انكم نظاما ورفاتا ان لا مبعوثون خلقا جديدا داشلين ايا كات بوينه اسكو پروسكي چيرزيو پتوركاو ازندود كرينو قلكونوا حجارة أو حديدا أي محمد صلى الله عليه وسلم بامبرق أي وببن ببردية بأسن أو خلق من ما يكبر في صدوركم فسيقولون مي يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَقُلْ عَسَاءً يَكُولَ قَرِيبًا يعني هر درست كراويشی ترلوي دا گوريا جا بگوماً اوانا دلين چه زندومان دا کاتوا بل اوزات زندوتان دا کاتوا که کم زار درستی کردون جا بلا ضلين أو كيد بيت بليلوانة أو روجها تني نزيق بيت يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلات أو روجك بانك تان ذكر كن لجورك تان وذئ وجدس بزيدين بدم بانك دنك وبسفاس سناك دنوا وَوَادَ زَانَ النَّمَا وَلَتَوَلَّدُنِي يَا دَامَ وَيَكِ كَم نَبَت وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا وَأي مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَلَيْبَبَنْ دَكَانَم قِسَك براستي شيطان ناكو تيو آجاء ودخلتني وانيان براستي شيطان هميش ابو آدمي دجمني يشرون آشكرايا ربكم أعلم بكم إيه شيء يرحمكم أو إيه شيء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكلا ترور <تصفيق> دكار تانزانات رب إيوة أقربية رحم يا أَجَرْ بِيَ وَسَزَاتَنَدَدَاتْ وَأَيَمَتُوهُمْ نَنَادُ وَبَتَاؤِدِيرُوْ بَارِيَزَرْبَسَرِيَانَوَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا نَبِيًّا عَلَى بَعْضِهِ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَفَرْوَرْدِ جَارِ الزَّانَاتِ رَبَّهُرْتِ لَآسْمَانَ كَانُوا لَزَوِيدَيْهِ Vasvend bıxwa, be guman bawi handele peygamranmanda o, basar hande çitri anda, vazbür man baxşi bədaud. قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف عنكم ولا تحويلا. Muhammed sallallahu aleyhi ve ببا وران هاوار بكن لاوانيك اي وبخواتان دزانين بيت قال اخوا جاءوا ند صلات يني بلاوزيان تام لسلابا ود صلاتي غوراني شاني اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله انهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أوانيك أو فامانها منها واريا ليدكن أو أن بدويه كار يقداد قرن كان يزيشان كات ولا بالورد قاريا كام يان وبلو باي برسترة وبهيو أو مادي رحمي أونو لس زاي شيد ترسلن براس تيس زاي بالورد قارد هميشا و وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَدِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مستورًا وخلطيه تشارو دي اقنية كأيمل ناوياً ببين پيرش هاتني روج دوائي يانسزاياً ببين بسزاياً چي سخد إلا أوسزادانا يا لنا وبردنا للوح المحفوظ دانسراوا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وَمَا نُبَشِّرُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وهشتاق برجري ايما نكرد وكاو معتزان ابنارين تزغلاوي كبشينه كان بدروي اندزاني وبخشيمان بهوزي سمود او حشتريك معجزات اشكراب كتيبا وريا نهنا واستميان ليكرد وايما معجزه كان نانارين ما جربو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِبُ براستي پر وردگار الدوري همو خلشي داو دا صلاة هي بسريان دا و او خوبيني نيكا پیشاني تومان دا لو شوروية دا هر لبرتاقي کرنوو خلشي بو هر وها او درخت نفرين كلا لقرآن دا باسمان کردوا و ايما بود زور بلغانا ترسينين كتي او ترساندنا هيت ينبوزياد ناكاد وَإِذْ قُلْنَا خيبون سركشي لِآدَمَ فَسَجَدُوا للملائكه اسجدوا قَالَ فسجدوا لِمَنْ ابليس قال وَبَاسِ أَوْ خلقته طينا وباس او كاتبك كا ما بفريشتكان ما نود سجدبر ب ادم اوانش يكسر همي اسجدهن بر بيت قال ابليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته إلا قليلا إبليس وتي بيمبله وهاولم بدرة لباري أمو كريزي أوداو بسرمدا سند بخوا أقرب دوان بخير تارو نمرم براستي زال ابو بن بسد نو كان داب قمر اكدن كم يقلوان نبيت كبندتايبه يكان اخوان قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم مجزاؤكم جزاءا موفورا خاب شيطان فرموي برو لوان شوي نيت اوت او براستي تغليها متان دزخا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهركز لوانك ذتواني قم رايبك قد بقوراني وبدب سريان داوتيان بسوالو بيادي لشكرك توى وهاو بشيام بكلمالو سامانو من داليان دا بعدين شيام بيبدأ بلام شيطان بعدين بينادا تنها خلا تند النبيت إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بجمان بندكان من دصلاة البسر يان دا صلاة نيو ناتواني جمر أيام بكيد. وفروردگارت بسا فارز رو تاو دير بيت ربكم اللذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما فروردگارتان أو ذاتي ككشتيل در ها هاتو تسو فيدكات بو ايوى بو اوي بغرين بدوائي روزي أو دا براستي أو خوايا. حَمِيشَيْ مِهْرَبَانُ وَبَبَزِيَةٌ بِرَمْبَر بَأَيْوَ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا وَكَاتِ لَدْرِيَادَة تُشِي Hamu ئەو پەرستراوانەی هاواریان لێ دەکەن ون دەبن بێزگە لە خوا، کەچی کاتێککە خوا ڕزگاران دەکات و دەگەنە وشکانی، ڕوووەەردەجێڕن، چونکە أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا زَآيَ أَيْوَا نَاتِرْسِنُوا بِأَبَاكًا لَوَيْكَ لَوُشْكَيِّدَا زويدا يا بَادْبَنَاخِي زَوِيدَا يَا نَاتِرْسٍ لَوَيْ بَايتٌ تُنْدِ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 Lavu iptan jarreta ve nauder ya zare çiter, in zabin eri tasertan baya çi tundu tijiweran ker, ausal deri a kda nüqum tambkat, la ber avobe ba varu siflabun, taşan destan na kwehiz kesek, kda vay tali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 لوش كاني ولدري هذا هل ما نقرت بسواري وقران مانن والروزي باكو خاين ما بيداون وبعو ما نداون بصر زوريك لوش تاني كدرس ما نكردون بباؤ دانيش جورة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا بيريان بخانوا أو روجي كأيم همو باندكين بنايو پیغمبركيانوا جاهر كسيق <تصفيق> نامي كردوي بدري بدستي راستيوا آأوان نامكيان دخوينوا واستمي لناكره باندازي او طالباريكي بدوري ناتخ المادايا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا ملام هركسي اغلم دنيايه دا تشير بوبيتو رغي راستي نبينا بيت او اوكسل الروجي دو ايجد تشيرا بغير الاكفير يجمرات عَنِ الَّذِي كادوا إِلَيْكَ على عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لتفتري علينا غيره واذا اتخذوك خليلا وبرستين زيق بووان لادن لويك نغاما كربوت بووي زيق لقران شتك بدم اولو كا تدا ديا كرديت بدوست خو شويست ولولا ان ثبتنا كلقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا خو اگر امتو ماند مزرا ونكردايا براستي نزيگ بوتو كمي بلايان دبتي اذا لا ضعف الحياه وضعف الممات ثم ما لا تجد لك علينا نصيرا زابيه غمان او كاتا پیمان ده تشتي دو برامبر سزاي جيان و دو برامبر سزاي مردن تاشان دستد نده كوت يارمتي در اك برامبر بأيما كبرگري او سزاي دليب وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا وَبَرَسْتِين زِغْبُو أَوْ بِيْبَا وَرَانَا بَپِيلَانُو دُجْمَنَاتِينَا رَحَتْدْبَكَن لَخَاشِي مَكَّة بُؤَاوِي دِرْتْبَكَنلِي جَاؤْكَ تَأْوَانَنَدَمَانُو لَقَاشْتُو كَاكِي چِ كَم نَبِيت خَالَنَاوِيدَ بِرْدَن سُن تَمَنَّ قد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِّن رُّسُلِنَا ولا تجد لِسِنَّتِنَا تَحْوِيلًا بَأَكَ لَأَيْمَاوَ بُؤَوَانَ كَنَارْدُمانَ لِل‌پيغَمبران مَان‌پيشْتُو بَاوْ يَا سَئِئَ مَشْقُورَانِي الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إن قرآن الفجر كان مشهودا أي محمد صلى الله عليه وسلم نواج بجيبين لكاتي لاداني خول لنا وراستي آسمان حتى هاتني تاريخ شو حروها نواجي بياني براستي قرآن خوندني نواجي بياني همي شدبين ريد لان أنفريشتكاني شو رجوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا وأي محمد صلى الله عليه وسلم لبشيت شودا هست شونيوج بك قران خندن تيدا اوزيدن وجي طيبت بتويا اميد وا يقال وردگارت وَقُرَّب رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَبْلَي ايفر دغارم لهر كار يك دابوم راستو تاك پيم انجامبدا راستو تاچيش پيم کوتاي بينا ولا لاخو تا وبم سازينا ده صلاتي متيدر كزال بم بسر همو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَبْلَيْ أَيْنِي رَاسْتْ هَاتْ وَأَيْنِي نَاحَقُوا بَطَالْ نَمَا وَرُوشْتْ بَرَاسْتِي بَطَالْ هَمِيشَ لَنَا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَمْ قُرْآن دَاد نيرين خوار وأويك هو شفا ومهرباني بابر وداران بلام هاتني ام قرانا بوستم كاران كار خسارد مندي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوْسَا وَكَاتِي تَاكَوْ بَهْرِي بَسَلْ آدَمِ بِيبَا وَرْدَا رُوَرْدَ رو لَبَاسُ وكاتينا خوشي وزياني لبكوي زورنا أميد بيت قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي همو كسكار دكاد لسر سلوشت ريباز خوي جا پر وردگار تانزانات ربوكسي كريباز كي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتتم من العلم إلا قليلا وأي محمد صلى الله عليه وسلم فرس يارد ليذكان لبار الروح وكثيا بل الروح لكارو فرمان تعبت ببر وَإِذَا تَنَهَاكَ مَجْلَزَانَ يَا رِيتَامبي بَغشراو وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَسْوَان بَخْوا أَقَر بَمَانِ وَبِغُمان أَوْ قُرْآنَي نِغَامًا كُرْد وَبُدْنَي هَرِين لَدَرُونُ پَرَكَانْدَا La fashion dasnak we em barambar ema kase kbar grid lebkat illa in kana براستي بهروتك أو بسرت وجوريا. قل إني جت معة الإنس والجن ولا يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بلس وين بخوا اگر ادمی و پری همو کو بب نوا بو او وی وینئ ام ناتوانن وینئ او بینن هرڅن د پښتوانی یختریج بن ولقد صرفنا للناس فی هذا من كل فآبا اكثر الناس الا كفورا واسفن بخوائم لم قراندا لهموت زورن كتي زربة خلشي نا يا نبيت تي جلسفلاي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع وتنهج زباورد بيناهنين حتى لم زويدا كان يابيك مان بوهل نقوليني أو تكون لك جنة من نخيل وعين بيل فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ين باغي كرب بيل دار خرمة وتريو سن ربارك هل قول يندلني واندرخت كان داب خربروات أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفات أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. يان أسمان بروخين بسلمان داهر صن لافذ لدعوة ب parts parts كرابي يان خوف فريش تكان <تصفيق> بيني.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 yam biriz biita wa asman wa har jis ba war na he nin ba barzbu hatta payam ek man bu na he bi khwani na wa ay sallallahu alayhi wa sallam bala pa be ay ما سئي يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول هدشت نكر لويك بينن كاتي كرين موني وآيني آدم يقبب قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا مَلَيْ أَقَلَّ زَوِيدًا فِرِيشْتَهَبْ وَايَا بَادِّلْنِيَا وَاتِّيَايدًا بِقَرَانَا Be a geman la asman ve damar narda boyan ve binekum. Inna kana bi-ıbadihi xabiran baciiran. Bley peyan, بَرَاسْتِ اخْوَاهُ مِشْبَأَ غَائِبٍ نَائِبَ بَنْدَكَانِ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا هل كسفار موني بكات؟ هل أوكسر موني كرا وبراستيو؟ هل كسيش خواج مرائب كات؟ أو هل جيز دستنا كيبويا؟ بيتجل أخوا دوست ويار متي درانك؟ ولا روجي حشريا دكين بسر دمو تساوياندا دا. كشويرو لالو كرن. زخ بلسي بني بلسي ذلك نِشْتَجَءُ بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوْطَلِي أَوَانِيَتُكَ بِقُمَّامٍ بَاوِرٍ أَنَّ هَنَا بَأَتَكَانِ إِمُو دَانُود آيَا أَغَر إِم أبُو يْنَا إِسْكُو فْرُوسْشِي پَارَ پَارِي رَزِيُو آيَا إِم زِنْدُودَ كْرِينُو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 Vaka tu ma weçidiari kirdı obuyan, ke balam stamkaran hiç yan beba varınebed. Ollau an tum temlikon xazain rıhmatı rabbı, idal amsek بل ايَغَر اَخَاوَنِي خَزْنَكَانِ تَكُونَ عَمَتَكَانِ بِالوردِ غَارِمَ بَن او كَتَدَتَ تانغِرْتَ وَلَبَخْشِين لَتَرْسِي خَارِزْبُونَ تَاوَبُونَ وَاَادَمِي هَمِيشَ رَجْدَ وَسُرُوكَه وَلَقَد اَتَيْنَا مُوسَى فِي السَّايَاتِ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ إِذْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا وَسْوَيْنْ بَخْوَى بَرَاسْتِي بَخْشِيمًا بَمُوسَى نُومُ أَجِزَيْرُونُ أَشْكِرًا أي محمد صلى الله عليه وسلم داي برسيال لنوي إسرائيل بكسبارت برودا بموسى وفرعون كاتي موسى هاتلايا إنزا فرعون بيود براستي أي موسى من واقمان دبم كتو جادولي كلاو بيت قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا موسى عليه السلام فرموي سوين بخوا باقمان تو هيت كَسَأَلْ مُعْذِزَانِ نَنَارَ دُوَّتَ خَوَارَ وَبَيْتَ جَلَبَ الْوَرْدِ كَارِيْ أَسْمَانَ كَانُ زَوِي كَرُونَ كَرَوَانٌ وَبَرَاصْتِي مِنْ دَلْنِيَامْ كتو أي فرعون لناودت هيت فأراد أي يستفزهم من الأرض فأغرقناه وَمَعْهُ جَمِيعَ ذا فرعون ويستي كوا موسا وكو ملكي الدر كذل زوي مسردأ يترأى مش فرعون أوانيد قلبيون هميان من خنكان لدى رياضة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل سكن الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفي فا. أوصل فاشخن كان دنيان وثمان بنو إسرائيل. نشتجاب لو زويك فرعون ويستدرتان كذلي. İnzakatı belaney Röjdüâyihat, o sahmutan pek o budat انزلناه نزل وما ارسلناك الا مبشرا و نذيرا وَأَمْ قُرآنَ مَنْ بَحَقَّ نَادُوْتَ وَتُوَ مَنْ رَوَانَ نَكِرْدُ وَبَمُجْدَدَرُ وَتِرْسَيْنَرْ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْفٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا وَقُرْآنًا مَنْ بَجْ بَجْ بَدْنَارْدُ وَبَوَ اَوَي بِخْوَيْنِي تَوَ بَسَرْخَلْشِيدَ بَلَسَرْخْوَيُ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 barasti awani kazani yariyan pebakhshira wala pej am quran da katay quran bakhwendrieto basriyan da bas tas da kun baruda bas sujda birdan rabbina iza kana rabbina lamafula wadalin baaku bi براستي لِلْأَذْقَانِ بالين وَيَزِيدُهُمْ من بديدت وا يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا ودكون بسرودا ودقرينو قران همشه ملكتي ام بزياد دكات قولي ادعوا الله أو ادعو الرحمن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا بل نزاو حوال اخوابكن يا نهاوال للرحمن بكن يكسانا بهركا يا النزا حوال يبكن شونك هر بوخواي همونا وهر جوانكن لن يشكر دن الدنك برز مكروا بنهنيش ميكا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 بلې هموس فاسوس تایش هر بوخویا ذاته کې هېڅ مندار چې بوخویا نبردوو هېڅ هو بشې چې نه ولې ملک پاتشایتی دا هېز دوستو یار متی درې چې نه ولې بربېد صلاتي کوا